بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين تنزيل الكتاب لا غيب فيه من رب العالمين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 الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرض ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افَلَيْسَ لَكَ تَدَبَّرٌ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَمَا يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ الْفَسَنَةَ مِمَّا تَعْدُ ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خَلَقَهُ وبدأ خلق الإنسان من طيب ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفق فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وليلم ما تشكرون وقال اذ اذا ضللنا في الارض انا في خلق جديد بلهم بلقاء ربهم كافون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 ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول من نفسها ولكن حقا القول مني لاملا ان ذهنم مما من الهمث ونناس اجمعين تذوقوا بما نسيكم لقاء يومكم هذا وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها قروا سجدون وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا دَعُونَ وَبَهُم فَفَ وَطَمَغَهُ وَمِنَّا وَزَقَنَهُم ي فيِي قول فَلَا تَغْلَمُ نَمْنَسُ ماءُ بِي لَهُم مِ قَُةِ أَعيُونِ جَزَ كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستهون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنة نَكُلُّ الْمَاءَ وَنُذُلُّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ نَارٌ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَقُومُوا مِنْهَا أُعِيدُوا ها وفي لا لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم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 وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوْقِنُونَ ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمسون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء أرض الجرز فنخرج به زرعا سأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الففث إن كنت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 جاؤں باؤں